Bismillah. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون بل كذبوا mm one Kijk جاءت قل قال كف بصو كل حديد فقال قرينه. من هو عالم كل كفار عنيد Oh. Uh -huh. 121. <تصفيق> ورحمة كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيط En in dat herinneren van wie hij een hart had, of die en ربك قبل طلوع الشمس وقبل الرروب ومن الليل فسبحه وأدباه واستمع يوم ينادي المنادي من مكان طريب يَوْمَ يسمعون الصيحة يوم <تصفيق> الارض عن قمران، ذلك حشون علينا يسير. نحن أعلم بما down